بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله والإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة من سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ذكرته في الحلقة الماضية نماذج من السؤالات العقدية التي كان الصحابة رضو الله تعالى عليهم يطرحونها على النبي صلى الله عليه وسلم ونستكمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نماذج من هذه نماذج من هذه الأسئلة من تلك الأسئلة أن الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديثه رواية وغيره, وغيره في الصحيحين وغيرهما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم كما ترون الشمس في النهار ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدري ليس دونه سحاب إلى آخر الحديث وهذا السؤال في الواقع نابع عن رغبة واضحة وقوية من الصحابة رضو الله عليهم بعد أن عرفوا الله تعالى بأسمائه وصفاته من خلال الكتاب والسنة اشتاقت نفوسهم لرؤية وجه الله جل وعلا ذلك أن الله عز وجل هو أعظم محبوب سبحانه وبحمده ورؤيته عز وجل في الدار الآخرة هي أعظم نعيم يتنعم به أولياؤه نسأل الله عز وجل أن يجعن وإياكم ممن يتنعم بذلك النعيم فاشتاقت نفوس الصحابة رضي الله عنهم بعدما عرفوا ما, ما عرفوا من الأسماء والصفات الأسماء الحسن والصفات العلا له سبحانه وتعالى مما جعلهم يزدادون حبا ورغبة في رؤيته جل وعلا فسألوا هذا السؤال وهنا نلحظ جملة من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم كما تقدم في هذه النماذج من الأسئلة العقدية بل حاول عليه الصلاة والسلام أن يرسخ الجواب بتقريبه بـ بـ بـ بطريقة التشبيه وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام وتقريبه للمعلومة فإنه لو قال نعم لربما ذهب الإنسان مذهبا في طريقة هذه الرؤية كيف ستكون؟ هل سيحصل فيها رؤية فعلا واضحة وحقيقية أو هل سيحصل هناك نوع من الحيلولة أو غير ذلك؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام أنهم سيرونه سبحانه وتعالى رأيا حقيقيا كما ترى الشمس في ربيعات النهار وكما يرى القمر ليلة البدري ليس دون الشمس ولا ولا القمر ليس دونهما ليس دونهما سحاب ومن الأسئلة أيضا التي سألها الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه حينما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب استشكلت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث فقالت يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير فقال عليه الصلاة والسلام ذاك العرض, ذاك العرض هنا نستفيد من هذا الحديث فوائد أولها أن الأصل في فهم النص أن يفهم على ظاهره وهذا ما فزعت أو جنحت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإن النبي صلى الله لم ينكر عليها أنها فهمت أن المناقشة ومناقشة الحساب أن مآلها إلى العذاب وإنما أزال اللبس عنها بأن المقصود بالتعذيب هنا هو ذلك الإنسان الكافر أو الفاجر لأن هذا هو معاله لقوله عذب وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا من نوقش العساب هلك فبين أن المناقشة إنما تتعلق بهذا الصنف من الناس أما المؤمنون فإنهم يحاسبون على طريقة التقرير والعرض كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المعروف عند العلماء بحديث النجوة حينما يأتي المؤمن يوم القيامة يضع الرب عز وجل كنفه عليه فيقرره بذنوبه ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا فيقول العبد بلى يا رب ثم يقول إن لي هنا ذنوبا أو إن لي ذنوبا لا أراها هنا فيقول الله عز وجل الحليم الرحيم سبحانه وتعالى الكريم الوهاب الجواد قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم إذن المؤمن يوم القيامة يقرر بذنوبه تقريرا فقط لا يعذب على يقرر بذنوبه و ولا يناقش مناقشة الكافر ويبقى في المؤمنين من تغربه ذنوبه فيعذب بحسب ما عنده من بحسب ما رجحت سيئاته ومنهم من يغفر الله سبحانه وتعالى له ومنهم ومنهم من تدركه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من تدركه شفاعة الملائكة ومنهم من تدركه شفاعة الشهداء ومنهم من تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى فيغفر له بدون سابق عذاب وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه, يؤتيه من يشاء كذلك أيضا مما يستفاد من هذا السؤال وهو سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها فائدة علمية عامه وهو أن فهم القرآن الكريم لا يستقل الإنسان فيه بمعزن عن السنة بل لابد من القرن بين الكتاب والسنة فإن بعضهما يفسر بعضا بل السنة شارحة للقرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولهذا الإشكال نماذج فحينما يعني أقصد لهذا الإشكال أو لهذا السؤال الذي سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نموذج يؤكد هذه الحقيقة والقضية وهو أنه لا يمكن للإنسان أن يفهم القرآن بمعزن عن السنة ففي الصحيحة من حديث مسعود أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله بل نزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشركة, إن الشركة لظلم عظيم فانظر كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم ظاهر الآية فأزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللبس عنهم وبين لهم ما المقصود بالآية الكريمة وهذا يؤكد هذه القضية لا يمكن لأحد أن يستقل بفهم القرآن بمعزل عن السنة وفي هذا رد على أولئك الأقوام الضلال الجهال الذين يزعمون أنهم قرآنيون فيسمون أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نحن اقتصر على القرآن الكريم دون السنة ولو اقتصروا على القرآن في الواقع فإن القرآن يخصمهم لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه ومن نهاكم عنه فانتهوا فكيف يكونون قرآنيين ويقصون السنة إذ القرآن صريح بوجوب طاعة الله وطاعة رسوله عليه, عليه الصلاة والسلام ومن الأسئلة العظيمة في هذا في هذه الأبواب أبواب العقائد مراه الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة وانظروا أيها الإخوة كيف طريقة الأسئلة التي يريدها بعض الناس متى الساعة هنا النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه فيقول ما أعددت لها ولم يقل إنها في اليوم الفلاني لسبب سنذكره بعد قليل فقال ما عدت لها كبير عمل ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت قال أنا سوى رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بمثل هذا السؤال ثم قال فأنا أحب الله ورسوله وأحب محمد صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم الله أكبر ما أعظمه من سؤال فتح الله به تعالى علما جما فمن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في جوابه إلى المهم فإنه لم يقل له إن موعد الساعة كذا وكذا لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله وحده كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو في البخاري قال خمس مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله وذكر منها أو تلى آية الأقمان إن الله عنده علم الساعة فعلم الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إنما اختص الله تعالى به نفسه عز وجل حتى قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها قال ابن عباس أي من نفسي من شدة كتم موعدها فمن يدعي أنه يعرف موعد القيامة فقد كفى فقد كذب القرآن فكفر بذلك أمر آخر نلحظ أن ابن صلى الله عليه وسلم ما يعرف عند البلغاء بجواب الحكيم فأرشده إلى المهم فلم يقول له كما سبق إن موعدها كذا وإنما قال له ماذا أعددت لها ليربي الصحابة وغيرهم من الناس على قضية مهمة وهي ماذا؟ هي قضية العمل وعدم الاعتماد على الأمان فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماذا لو عرفت؟ أو لو سأل الله تعالى أن يخبره بالساعة فقال هي كذا وكذا؟ لا بل أجابه بما يربي على العمل ماذا عدت لها؟ فقال لم أعد لها كبير شيء إلا أن يحب الله ورسوله وفي هذا الدليل أيضا على أن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أصحابه رضي الله عنهم وخصوصا منهم القلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويكون لسان حاله ربنا رب كما قال الله تعالى عن الذين يأتون بعد الأنصار والمهاجرين والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف الرحيم وفي هذا أيضا فضل الحب في الله عز وجل حتى ولو لم يكن الشخص الذي نحبه ممن عاصرناه أو واجهناه فإننا نحن الآن نشهد الله عز وجل على محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإلا منلقهم فنحن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونحب من سار على طريقتهم وتبعهم بإحسان ونحب كل من نصر دين الله عز وجل ودافع عنه ونحب أيضا كل مؤمن بحسب ما عنده من الإيمان وبحسب نفعه وبذله وعطائه لهذا الدين أيها الإخوة والأخوات هذه نماذج من الأحاديث التي وقعت فيها أسئلة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن قضايا تتعلق بالعقيدة ونلحظ في هذه الأسئلة أيضا تنوعا وشمولا بمعنى أن ها هنا أسئلة عن تتعلق بوجود الله عز وجل وأسئلة تتعلق برؤيته سبحانه وتعالى وأسئلة تتعلق بالحب في الله عز وجل وهو من أعظم الأعمال القلبية أسئلة تتعلق بالساعة ومتى تقوم إلى غير ذلك نلمس منها أنه صلى الله عليه وسلم كان صدره مفتوحا لتلك الأسئلة ولم يكن يعنف إلا ما كان على سبيل التعنت أو ما لا أثر له ولا قيمة من طرح ذلك السؤال فعلى طلاب العلم ومنفقهم الله تبارك وتعالى لتلقي أسئلة الناس أن يهتدوا بهذا الهدي ذلك أن بعض الإخوة كما بلغني وكما سمعتهم بعضهم يلمسوا من بعض الشيوخ أحيانا نوعا من التعنيف والتجريح لماذا تسأل هذا السؤال والحقيقة أنه ينبغي أن يقال سؤالك هذا جوابه كذا أو ليس له جواب وينبغي أن تبحث عن الأسئلة التي من ورائها عمل كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يأمرون بذلك وينهون عما يعرف بالأغلطات وهي التي ليس تحتها عمل أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته